قالت فلما قرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال دمعي حتى ما أحفت منه قطرا فقلت لأبي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ذي ما قاد فقال أبي والله ما أجري ما قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا جارية حديثة الشمس لا أقرأوا من القرآن الكثيرا إني والله لقد, لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني ولئن اعترفت لكم بأمذ والله يعلموا أني منه بريئة لتصدقونني فوالله لا أجد بي أعبكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصر جميل والله مستعان على ما تصفون ثم تحولت فاطجعت على أفراسي والله يعلم أني في نجل دليئ وأن الله مبذئي ببراتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى مزل في شاني وحين يتلى لشأل شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله هي بأمره ولكن كنت أرجو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم يؤذي لله بها فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسة ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أمزل عليه فأقله ما كان يقضه من البرحة حتى إنه ليد حدر منه العرق مثل الجمان وودي أومي شاة من ثقر القول الذي ينزل عليه قالت فسجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرحد فكانت أول تريمة تتلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأت قالت فقالت لي أمي قوم إليه فقمت لا والله لا قوم إليه فَإِنِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا الله عَزَّ وَجَدُ قَالَتُ عَزَّلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهِينَ جَاءُوا بِلِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ الْعَشْرَ الآيَاتِ ثم عزلَ اللَّهُ تَعَالَى هَلَا فِيْهِ لَغَى هكذا سنته في أولياءه بأهل عند الشدة في عصاد سنته في صلاحهم وعجاتهم عند الشتائف فإن معاله سيوسة وإن معاله سيوسة فيجعل الله معاله سيوسة هو سبحانه وينصرهم على من أو أحد عند الشدة وعكذا سنته في عباده جل وعلا